فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء امر الله وغركم بالله نور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ما أواكم نار هي مولاكم وبئس المصير ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون وَلَا يَكُونُوكَ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ يعلمون ان الله يحيل الارض بعد موتها قد بينن لكم الايات لعلكم تعقلون ان المس وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ الْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ